ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فذن وجه الله إن الله واسع عليهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلا إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّه قال إني جعلك مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ومركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعلها أَوْ رِزْقُ أَهْلِهِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا مَا كَفَرَ فَوْمَ تَمْتَعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ان تقبل منا ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوّاه الرحيم ربنا وبعث فيهم رجلا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتك ويعلمهم, وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ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 بل من لة إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى موسى بين أحدهم منهم ونحن له سنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن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 وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لآ ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن كانوا يعملون